لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك طائما رضا الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما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 وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا لَّعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِن عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَا يُضِلُّنَّهُمْ وَلَا يَمْنَنُنَّ عَلَيْهِمْ وَلَا يَأْمُرَنَّهُمْ فَلْيَبْتَكِنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا يَأْمُرَنَّهُمْ وَلَا يَأْمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ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 كَمَا وَاهُمْ جَهَنَّمَ وَلا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصا